فضيلة الشيخ أعطيها صقر نود أن نعرف الوقت الذي تصلى فيه صلاة الجمعة ذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى أن وقت الجمعة هو وقت الظهر فقد روى البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة إلى مال الشمس وجمهور الفقهاء على ذلك أما أحمد بن حنبل فيرى أن وقت الجمعة مثل وقت صلاة العيد، أي بعد طلوع الشمس بنحو ثلث ساعة إلى آخر وقت الظهر، ودليله حديث رواه مسلم وغيره. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة، ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس، وهذا تصريح. بأنهم صلوها قبل زوال الشمس ومن الأدلة أيضا على مذهب أحمد ما رواه الدار قطني وأحمد في رواية أن أبا بكر كان يخطب ويصلي قبل نصف النهار وكذلك عمر وعثمان ولم ينكر عليهم أحد فكان إجماعا لكن الجمهور قالوا ان هذه المرويات محمولة على المبالغة في تعجيل الصلاة بعد الزوال من غير انتظار لسكون شدة الحر وما روي عن الخلفاء من الصلاة قبل الزوال ضعيف لا يعارض ما هو أقوى وهو أن الوقت هو من زوال الشمس لا قبله وزوال الشمس معناه ميلها عن وسط السماء واتجاهها إلى الغرب في الظاهر وهو وقت الظهر والله أعلم